الحمد لله الذي رضيه إحلام العباده بينا ونصب الأجلة على ألوهيته وبيانها سبينا وكفى برجه هذه ومعينا لم يكفف ولدا ولم يكن له شريك بالنج وكبره تكبيرا يعطيه ويملع ويفكذ ويرقع ويصل ويقطع ولا يشأل عما يقضي ويخمع لا شريف له في ميكه ولا نيس في حكمه ولا ضغير له ولا وزير ولا له ولا نظير ذلت الزبادرة لعزته وانتشرت النفوف لهيدته وخشعت الأصواق لعظمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وفطيه وقليله صلى الله وسلم وبارك عليه ماذا ترى بالداخل من الأبرار الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسر الله أن يجعلنا من أمته وأن يحسرنا يوم الكمامة في جمعته. أما بعد أيها إقوة والأخوات كانت الدنيا مليئة بالمشركين. المشركين هذا يدعو صنم مراسي عبد وكان من بيني سيد من السادة هو عمر ابن الجموح كان له صنم اسمه منا يتطرب إليه ويشكد بين يديه صنم صنعه من حسد لكنه أحب إليه من أهله وماله وكان هذا جعبه من بعرف الدنيا حتى جاوز أمره شكينة فلما بعث النبي عليه الصلاة والصلاة في مكة أرسل محض بن عمير إلى المدينة جاعنا ومعنيا لأهل المدينة فأشلم أولاد عمر بن الجموش دون أن يعلم أبيهم أقبلوا إلى أبيهم قال يا أبانا إن هذا الداعي الذي كان من مكة فاتبعه الناس على دين الخالق ومسرت التباعه فقال لا أفعل حتى أشاور مناق ثم قام عمرو إلى مناس فوقف بين عليه وقال يا مناس فبعليك بقدر هذا القادر وإنما ينهانا عن عبادتي فأشد عريما يا مناس فلم يرد صلاحي فأعاد عليه فلم يرد شيئا وأنما يتكلم شيئا من حضر فقال عمرو لألا تغدث وإن شاهد عنك أياما حتى رسول الله ثم تركه وخرج فلما أظلم عليه أقبل أبناؤه إلى منازع، تحملوه، وألقوه في خفرة يلقى فيها الأفراز والزيت. فلما أصبح عمر دخل إلى خنجه ولم يجده، فصاح على صوته وقال ويله من عدا عن إيران الويله. فتكفأه، فطعه، وخرج، وخرج بطعنه، فوجد له منكث على رأسه في خفرة فأخرجه وقيبه وأعاده إلى مكالف. ثم قال مخضدا. أما والله يا ملاء لو علمت من فعل بك هذا لأقضلته فلما كانت الليلة الثالثة أكبل أبناؤه إلى الشرم فحاملوه وألقوه في تلك الكفرة الملتنة فلما أشبح الشريء أكبل إلى شرمه للتمثه فلن يجده مكانا فغضب وهدد وتوعب ثم أخرجه من تلك الكفرة فغسله وقيده ثم ما كان أولاده يفعلون ذلك بالصنم في كل ليلة وهو يفرده كل صباح فلما باق بالهمل قرعا راح إلى الصنم قبل ملاله ثم قال ويحك يا ملاه إن العند لسلع قصها ثم علق في رأس الصنم شيخا وقال اجفع عدوك عن نفسك أنا ما أستطيع أن أحميك كل ليلة. ادفع روح عن نفسك. فلما ذنب الليل حملوا الفدية فلان وربطوه بالكلب المقدس وألقوه في بئر يجمع فيها الماء. فلما أوضح الشيء بحث عن ملا. فلن يجد في مكالمة ذهب إلى تلك الحفرة. فلما رآه على هذا الحال وقد ربط بكلب ميت وإرقيا بين القدر أفضل ينظر إيه ويقول ورب يدولت فعبال برأيش لي وقد خاط من بالت عليه استعاله ثم دخل في دين الله وما شاله شاكت الصالحين في مياسين في هذا وإن شئت فنظر لما أراد المسلمين الفروض إلى معركة البدر ملعه أبنائه بكبر سنة وشدة عرض رجله. فلما كانت غفوة الأشياء أراد عمرو الخروج أن إلى انتهاء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عذرته ويقول يا رسول الله إِنَّ بَنِيَّةَ يريدون أَنْ يَحْبِثُونِ عَنِ الخروج مَعَكَ إِلَى الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى سجة عرجه وإبر سنه واحددان بظهره قال إن الله قد عبرك يا أمر قال يا رسول الله والله إني لأرض أن أطأ بعرجة هذه الجنة فأدن له النبي صلى الله عليه وسلم بالفروج فهذا يخطر على خدمه عجاء ثم وصل إلى ساحة الفتن ثم طلق يضرب بشيشه زيف فلان ويقاتل عبد الرحمن حتى سكرت عليه السيف فقتل فذنب النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ ستة وأربعين سنة نسأل بمغفرة الشهداء الأصل شيء شديد غطى أرض القبور فصار عن الزملاء بلا نفسيات الشهداء. فلم نحفر عن خبر عن الجموع رضي الله عنه فإذا هو كأنه نائم لم تأكل الأرض من جسده شيئاً فكأن كيف ختم الله له بالخير لما رجع الى الحق لما تبين له. فانظر كيف اظهر الله تعالى جرامك في الجنة قبل الاخرة لما حقق لا اله الا الله. نعم هذه الكلمة التي قامت لأهلها الارض والشماوات. وخطر الله عليها جميع المخلوقات. وهي سبب دفول الجنان. ولأجلها طلقت الجنة والنار. وانطقل الخلق الى مؤمنين وكفار. وابرار وكبار. فلا تقولوا اقدام العباد بيني الله يوم القيامة، حتى ألقى الجميع أن عالم الكهنة ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجتموا المؤمنين؟ وثم من إنكار؟ هل مع هالكين؟ ويحقق المعنى في عيون الدين بسبب انه لم يحقق التحقيق فالله هو الرب الواحد لا يتوفر العبد الا عليه ولا يلغب الا اليه ولا يحلق الا باسمه ولا ينظر الا له فهذا تحقيق شهادة ان لا اله الا الله ولهذا حرم الله على النار اهل اله الا الله وانظر الى رضي الله عنه لما مشى خلف النبي عليه الصلاه والسلام فلسفه النبي صلى الله عليه وسلم الي فجاه ثم ساله فقال: يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم فقال عليه الصلاه والسلام حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يؤجل من بالغ في حقه شيئا او حديث اخر أنه رضي الله عنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي ذنب عند الله أعظم فقال عليه الصلاة والسلام أن على لله لدن وهو خلق نعم التوشيح من أجله بعث الله الرسل قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الله والقعود هو كل ما عبد من دون الله من خلق أو قبر. والتوحيد هو مهمة الأصل الأولى والأعمال كلها متوقّفة في قبولها على التوحيد. ومن حفّص التوحيد نجا. كما صح عند السرميندي. أما الله سأل قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقاب الأرض أطالا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أقيمت بقابها ما أطاح. ويجبني أمي كوثي خافت أمرياءهم فطلة تباك أول مرحبين محطم الأخيان وباني البيت الحرام إبراهيم عليه السلام يبتهل إلى الملك الألان ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصناء ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم وأول ما حدث الشرك في فبعث الله إليهم يوحا فنهاهم على الشرك فمن أطاعه ووحد الله نجا ومن ظل على سركه أهلته الله بالطلطان وبقي الناس بعد نوحيد عليه السلام على التوحيد زمانا ثم بدأ الجيء بالإبساد ونسل الشرك بين العباد ولم يزل الله تعالى يبعث المرتلين مبشرين ومندلين إلى أن بعث الله قاسم النبيين صلى الله عليه وسلم فكارت الامة على التوحيد الى ان عاد الشرك الى بعضهم بسبب تعظيم الاوجاء والصالحين منذ اضرحة على قبولهم وفرز الدعاء والنذر لمقاماتهم وسموا هذا الشرك كوسلا بالصالحين وسعموا ان تعظيمهم لقبول هؤلاء يقربهم قل الله جلفا ونسوء أن هذه هي حدة المشركين الأولين حيث قالوا أن أصنانهم ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله ذنفا نعم أبو جهل وقبو لهد كانوا يعتقدون أن الله هو إله الأعظم لكنهم أشرحوا معه آلهة أخرى ظنوا أنها توصل إليه وتشفع بين يديه رب البي هقي انه لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه بين الناس حاول كفار قريش ان ينكروا الناس عنه فقالوا شاحر شاهد مجنون لكنهم وجدوا ان اجبائه يزيدون ولا ينقصون فاستمع رأيهم على ان يغروه بمال ودنيا فارسلوا اليه فصيم ابن المنجر الغزاعي وكأبن سبارهم دخل فصيم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد تركت جماعتنا وشكتت شمنا إن كنت تريد مالا أعطي ناج وإن كنت تريد نساء تول ناج وإن أربت ملكا ومضى في كلامه وإقائه والنبي عليه الصلاة والسلام ينفه إلي لما انتهى من كلامه قال له عليه الصلاة والسلام أفررت يا أبا عمران قال نعم قالت أجبني ان اسال كيف اخبارك ام انها حليطه قال اعبد سبعه سته في الأرض وواحد في السماء ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هلك المال من تدعو قال ادعو الذي في السماء قال فاذا قطع الخطر من تدعو قال ادعو الذي في السماء قال فاذا جاء العيال من تدعو قال ادعو الذي في السماء في يستجيب لك وحدة أن يستجيبون لك كلهم؟ قال لا بل يستجيبوا وحدة فقال صلى الله عليه وسلم يستجيب لك وحدة وينعم عليك وحدة وتشركهم معه في شكر أم أنك فخار أن يغلبوه عليه قال حصين لا ما يخبرون عليه هو أعظم منهم فقال صلى الله عليه وسلم يا حصين أسلم أعلمك كلمات ينبعك الله بهن فقيل منه أسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يبرو به أو كما جاء في الحديث وفي الصحيحين وغيرهما على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه والسلام دعى خيلا حول المدينة لينظر حكيا من أن يكون أحد من الكافرين قد أخذل منهم وبينما هم يتلون على ذواتهم فإذا الرجل فاقتقلد حلاحه ولبش إحرامه وهو يلبي طائلاً لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ويرد طائلاً إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك أقبل صحابة علي وسألوه أين تريد؟ قال أريد مثل فنظر إلحاناً فإذا هو؟ قد أقبل من ديار مسلمة الجذاب الذي كان يدعي النبوة فخافوا أن يكون جاسوشا أقبل من هناك فربطوه وأوضطوه وجاءوا به إلى المدينة ليراه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عليه الصلاة والسلام انتفت إلى أصحابه ثم قال اتدرون من أثركم هذا ثمام ابن عثال خيد بن حليفة ثم قال فربقوه في شارية من ثواري المسجد وأكلمه ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجمع ما إلهم طعال وأرسل به إعية رفقوه في شارية من ثواري المسجد فأكبر إعيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما عندك يا إمامة؟ قال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذاتم أن ينتقم بطول وإن تلعي تلعي على شاشر وإن كنت تريد المال فسل منهما شئتا سرطه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أقبل إليك قال ما عندنا هاتما ما قال عندي ما قلت لك إن لي أقتلتا تم. وإن تنع تنع على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منهما شئتا تعرضهم النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على سماكة يوم كامل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أصحابه ويراه يجالسهم ويراه يصلي بهم ويحفظ القرآن فلما مر بي اليوم الثالث قال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا سماحة قال عندي ما قلت لك فلما رأى صلى الله عليه وسلم انه لا رغبة له في الاسلام وقد رأى صلاة المسلمية وشمع حديثهم ورأى سرهم قال علي الصلاة والسلام اطلقوا ثماما فاطلقوه واعطوه دابته واثلعوه ارجى ثماما من المسجد فتذكر في جيله الذي هو علي فاذا هو يعدد احجار ما تضرر منفع فذهب الى ماء قريب من المسجد فابتحل ثم دخل المسجد وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغب إلي من وجهك وقد وجهك أحب الوجود إلي والله ما كان دين أقضى إلي من دينك فأصبح دينك أحب ديني إلي والله ما كان من بلد أقضى إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ثم قال يا رسول الله إن خيرك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأمره أن يؤمن طريقه إلى مكة ويعزنه فذهب إلى مكة يلبي لكنه كان يلبي بالتوحيد ويقول لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك نعم أسلم فقال لبيك لا شريك لك فلا قبر مع الله يعبد ولا قدم يقلى له ثم دخل ثمامته رضي الله تعالى عنه إلى مكتة فتشام عليه سادة بوريش فأطبلوا عليه يسمعوا كثيرتك فإذا هو يقول نبيك لا شريك لك نبيك لا شريك لك فقال له القائم أصبعتك يعني أغيرت دينك ودين أبائك قال لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم فهموا ان يؤذوه فصاحبهم وقال وهو الشيء صاحبهم وقال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة سيطة او شعير حتى يأتن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فانقروا كيف ترين العظم الله ان غيره ما استصار بذات الامر مشركه نعم كانوا يعظمون الله اكثر بتعظيمهم لهذه الالهه وقلب ربك فان الفرق بين شرك ابي جهل وابي لهب وبين من يسبح اليوم عند قبره او يمد على اعتاب ضريح او يسبح للضريح او يصول او يقف عند مشجد الولي جليلاً قاضعاً منكسراً قاشعاً يلزمس من عظام بارياً شفاء المريض ورد المسافر عجباً والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد الأمتالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وهذا الشرك الذي يقع عند القبور من دفع لها وتقرب إلى أهلها هو أعظم الذنوب. نعم أعظم الله من الخمر والزنا. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم الله لا يغفر أي يشرك به بينما قد يغفر الله للزنان ويعزو عن القتلة والجناب اما الشرك فهو اعظم الجنور ولا يغفره الله الابداء قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم والجنة حرام على المشركين. قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال للظالمين من انصار ومن وقع في الشرك اكتد عليه هذا الشرك جميع عباد نعم <تضح> والله لا يقبل له صلاه ولا يتقبل له صوم ولا حج ولا جهاد ولا صدقه قال الله تعالى ولنقدروحيها الي والذين من قد اشركت لا يحبطن امله ولا تكون من الخاسرين والشرك له شور متعددة منها ما يخرج من المله ويخلط صاحبه في النار إذا مات ولم يتبينه كدعاء جزر الله والتقرب بالجبائس والنظر للغير الله من الخبور والجن والخوف من الموتى أو الجن والشياطين أي يضروه أو أي يمر ومثل ومثل أن يرجو العبد غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من قضاء الحاجات مما يمارس الان حول الاضرحة والقبور القبور انما تزاروا لاجل الافتحاب والدعاء للاموال كما قال صلى الله عليه وسلم جور القبور فانما تذكركم الاخرة اما زيارة القبور لدعاء اهلها او طلب الحاجات منهم فهذا جرق اكبر ولا ضرق بينكم للمدعو المطبول نفيا او ضريا فكلها هؤلاء بجر لا يملكون خررا ولا نفعا فقد قال الله تعالى لأحب فلكه اليه لمحمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا له قل لا املك نفسي نفعا ولا ضررا ويدخل في ذلك ما يتعله الجاهل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه والاشتباه او عند قبر النسين او البدوي او الجنال او غيرهم اما خيارة القبور للشلاة عندها والاراة فهذه بتاعه وكثير من هذه القبور التي تعظم يكون لها خدم يظهرون التقى ويخترقون الاكاذيب ويدعون الى الشرش ومما يزيد قين بالله 국민 hiç understood from وإنما فرق الأموال في توزيع القبور والبناء عليها وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك فالقال عليهما رضي الله عنه لا تدع إنسانا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صلى الله عليه وسلم أن يجسّف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو أن يكتب عليه فلعن النبي عليه الصلاة والسلام المستخدمين عليها أي على القبور المساجد والصوج، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله قوما استخدوا قبور انبياءه المساجد وهذا في قبور الانبياء في قبره الشريف وفي كل قبر ولم يكن ذلك على عهد الصحابة والتابعين ابدا نعم لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين يوجد اي بناء على قبر نبيس ولا غيره كما قالت بما افكت في الامة بعد ذلك ولكن ماذا يتحدون هنا يأخذ كثير من القبوريين الأضرحة حاملين معهم الأغنام والأبطار وأنواع الأطعمة والأموال قرطانا لصاحب الضيح وقد يتوقون بالقبر ويهم اضرعون وتجد بعضهم يحبطون في الأولياء والمقبورين بل أحيانا لو حلف الحالف بالله ما قبلوا منه ما قبلوا إذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وتمطقوه عجلا ومنهم من يبلع نعانه احتراما لصاحب الضريع ويتبرك بالضريح والخبة ويأخذ من فراغها او يضع يديها على القبر وينسح على جسده فلترى احيانا المرأة توقع قبلها ثم تهده وهي تحاضم الشيخ المقبورة راج يصننه البركة في صغيرها وقت ترى من يكفد وهو مستقبل القبر ومنهم من يعتشف عند القبر اياما التماس بشفاء مرض او طباء حاجة كما يظهر احيانا على الغائر التفوع والشكيلة والتأثر والغفاء صار هؤلاء مخبورون آرفة من جول الله والله لا يرضى أن يعبد معه نبي ولا ملك فكيف إذا عبد معه غيرهم وهؤلاء مخبورون والله لا يستطيع لن أفرأ أمكتهم ولا نفعها فضلا عن نفع غيرهم بل والله ما أفرب حال من يعظمونهم ويخاطرونهم من حالي وفد فقيد لما أسلموا فقابوا من صلم عندهم وهو لا يضع ولا ينفع فإنه لما تمكن الإسلام بالناس بدأت القبائل فرسل وفودها لتعلن إسلامها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل جضعة عشر رجل من قبيلة فقير إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزله للمكسدي يسمع الضرعان فلما أرادوا إعلان إسلامهم نظر بعضهم الى بعض فتذكروا صنمهم الذي يعبدون وكان يسمونه الرب فشاء النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الربا والسنى والقمر فحرم ذلك كله عليهم فقالوا ثم قال يا رسول الله والرب ما انت خانع لها العليه الصلاة والسلام اهدموها قالوا هيها لو تعلم الربة انك تريد هدمها قتبت اهدف ومن حولها فقال عمر وكان حاضرا قال ويحكم يا فقير ما اجهدكم انما الربة حجر لا يضران ينفع فالكفت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تولى انت هدمها اما نحن إن لا نهدمها ابدا فقال صلى الله عليه وسلم سأبعث إليكم من يجيكم هدمها فاستأذنوهم ورجعوا إلى قومهم دعوا قومهم من الإسلام فأشلوا ومكتوا أياما وفي قلوبهم نزلوا إلى هذا الصلم صدم عليهم خالد بن وليه والمهيرة بن شعبة لنفر من الصحابة رضي الله عنهم أول ما دخلوا زيارة قيس أقبلوا إلى ذلك الحلم الربة فإذا الرجال والنساء والصبيان قد سمعوا حولها وهم يرتكفون وقد أيقلوا أنها لن تنهدم بل أيقلوا أنها سوف تقبل من ينفرها فأقبل إليها المغيرة بن شعبة ثم أقبل الزائف والتفد الى اصحابه الى صالب ابن وليد رقيه وقال الا ابشتكم من هؤلاء يعني الذين قد اجتمعوا حولها يريد ان يعمل اماره سيلة قالوا نعم اقبل اليها ثم ضربها بالفأش ثم رمى الفأش من عنده ثم رمى الفأش من يده وفقط وصاح الناس الذين حولها وقالوا قتله الصلم قتله الصلم ثم اتفتوا الى خالد في ومن معه وقالوا الان من شاء منكم فليفتر ابن الربه ليموت كما صاحبهم. لما رأى المغيرة طرحتهم بنفرة طلمهم طام وقال يا معتر والله ما هي الا حيل عليكم. انما الربة حجارة ومزر. فاقبلوا عافية الله وعبدوه. ثم قام وضربها حتى كسرها. ثم على الصحابة خوفها فهدموها حجر حجر فأملت كيف مشاء الشرك على الأرض لو وجدت أنه من القلوب الصالحين ورطعهم فوق منزلتهم ففي قوم وش كان الناس مرشدين يعبدون الله وحده لا تريد ولم يكن شرك على وجه الأرض أبدا لكنهم كان فيهم خمس برجان هم وسواء ويهود ويعود ونفر فلما مات هؤلاء الخالحون حزن عليهم قومهم وقالوا ذهب الذين كانوا يجسروننا العبادة ويأمرون لنا بطاعة الله ووسوس الشيطان لهم قائلا لو صورتم صورهم على شكل تماثيل ورفضتموها عند مساجدكم فإذا رأيتموهم ذكرتم العبادة فنشبتم لها فأطاع الشيطان واتقلوا الأصنام رموزا فقط مجرد رموز لأجل أن تذكرهم بالعبادة والصلاح وكانوا فعلا يرون هذه الأصنام فيتذكرون العبادة ومضت عليهم السنين وذهب ذلك الجيل ونشأ أولادهم من بعدهم وخبروا وهم يرون آباءهم يثنون على هذه السمادير والأصنام ويعظنونها لأنها تذكرهم بالصالحين ثم نشأ قوم من بعدهم وقال لهم تبريد إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها وكان إذا أصوابهم أحكم أو انتلع عنهم الفطر أو نزلت لهم حاجة ججأوا إليها فدعوها وعبدوها حتى تنعم عليكم كما كانت تنعم عليهم وعبدوها حتى بعث الله إليهم نوحا عليه السلام فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما فما آمن معه إلا قليل فضب الله على الكافرين فأهلتهم بالقفار نعم هذا ما حدث في قوم نوح عليه السلام كل يوم نأتي الكبوريين فنسأل. كيف تبدأ علاقاتهم للطريح وكيف تنتهي بهم الى الشرق تبدأ العلاقة بتقديس الاشخاص او الطلاع المتطوى ومن ثم نستحض ديارة تلك البطاع ليس لتذكر الموضي والآخرة بل لتذكر الشيء الصالح ودعاء الله عنده رجاء الاجابة ثم لمس القبر واتمسحه به واستقابه واسطة ووشيلة للشفاءة عند الله ويتعمون اما صاحب الضريح لبرجأهم عند الله بينما صاحب الحادثين وترصتهم بالذنوب لا يصلحوا ان يجعل الله مباشرة فلا بد ان يجعل صاحب القبر واسطة بينه وبين الله ثم يقرد الشيطان في قلوب الزائرين يقول لهم نازم هذا المقبور مكرما فقد يعطيه الله مصرفا وقدرة فيبدأ في الزائر المحكين لعظم المقبور في نفسه ويبدأ يهابه ويرجور ثم بعد ذلك يجعوه ثم يبني عليه مفجدة او قبة وضريحة ثم ينسجون حوله الكرامات والقصص والحكايات فهذه امرأة اندعته ورزقت زوته والتانية انجبت ولدا وفعتها وبعضهم يردد قائلا من زار ما مرقب اي من زار الاضرحة والاعتاب المقدسة قضيت حاجته ونال امراده بل شو الى احد التجار لماذا تقسم للسمائن بضريء الشيخ ولا تقسم بالله فقال انهم لا يصدقوني اذا اختمت بسم الله ولا يرضون الا ان اقسم بضريح سيدنا هدان اعوذ بالله انظر كيف صار تعظيمهم بالضريح أكبر من تعظيمهم جيدا وما أطبع حال هؤلاء بما تشاه أبو رجاء العطاربي رضي الله عنه لما قال كنا في جاهلية معبد الأحنام والأحجار فكان أحدنا يعبد حجرا فإذا رأى حجرا آخر أحسن منه ألقى حجره وعبدا آخر فإذا لم يجد حجرا جمعنا. جثوة من تراب ثم جئنا للشهاد فحلبناها عليه ثم ضدنا حوله قال فخرجنا مرة في ومعنا إلهنا الذي نعبده وهو حجر فجعلناه معنا فيكي فكنا إذا أشعلنا نارا لطعام فلم نجد حجرا للصدر للفدر وضعنا إلهنا وقلنا هو أدفع له إلى أصاب من النار قال فنزل منزل يوما فأخرجنا الحجرة من كيسنا فلم نربحلنا صاح صائح من قومي وقال ألا إن ربكم قد ضل فلتمسوه يعني الحجر الذي تعبدونه ضاع ابحثوا عنه قال تركبنا كل بعير صعب وذلول نبحث عن ربنا رضينا نحن نبحث إذ سمعت صائحا آخر من قومي يقول ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا مش بوجه فرجعت إلى موضع رحالنا فرأيه قومي ثالثين عند صنع فأسينا فنحرنا عندهم الإعل تأكد من جهله في قبل الإسلام فنحجب أكثر من جاهليتهم اليوم الله عليك بل بين من يعبد الحجرة ومن يعبد قبرة بين من ينزل حاجاته بأصنام ومن ينزلها برفات وعظام بين من يتعبد لقبول الأولياء ومن يتعبد لطيل وما نعم كل هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليطرفونها إلى الله سلطا قد يقول بعض المتعلقين بالقبور اللي ثم علينا فنحن لا نعد بالأمراض لكن هؤلاء المقبورين أولياء الصالحون لهم عند الله رجاهم ومكان وهم يشفعون لنا عند الله فنقول هذا هو شرك كفار قريس في عبادتهم لفتنان نعم, نعم. مشرك العرب كانوا مقرين بتوحيد الرموبية وان الخالق الرادق المدبر هو الله وحده ناشريك له كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم يملك السمع والابطاء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون تكون ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لم يفيدوا الله في جميع أنواع العبادة والشرك هو أن يفعل العبد لغير الله سيء أن يقتص بالله سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه الجاهلية من فرم أو وسل أو أطلق عليه نحمن آخر كظلي وقدر وضريح وقد يعشره بعض المتعدلين بالقبور ويقول نحن نتطرد إلى المغرورين إلى الأولياء والصالحين من أجل طلب الشفاعة فهؤلاء الموتى قوموا صالحون لهم جاءهم وقدروا عند الله نحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله فنقول لهم يا قوم. وجههم أجيب داعي الله وآمنوا به إن الله قد سمت لقال الشفعاء شركة فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ونقول لهم أيضا نحن نؤمن معك بأن الله تعالى أعطى الأنبياء والأولياء الشفاعة وهم أقرب الناس إليه لكن ربنا نهالا عن دعائهم الرعائهم نعم الأنبياء ونحن والأولياء والشهداء لهم شفاعة عند الله ولكنها ليست بأيديهم يشفعون لمن ويطرحون ويتركون من بل لا بل فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم ويرضى عن المشهور وهنا شبهة قد يطرفها الشيطان في بعض الكلوم وهي أن قطر النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن المسجد النبوي دون نكير ولو كان ذلك حراما ذنب الكنديس والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مار والأنبياء دفنون حيث يموتون كما جاءت بلالة الأحاديث ودفن صلى الله عليه وسلم في فجرة عائشة رضي الله عنها لم يدفن في المسجد وإنما دفن في الحجرة هذا في أول أمر والصحابة رضي الله عنهم دفنوا في فجرة عائشة كي لا يتمكن أحد من بعدهم من افتحار قبره مسجداء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ما به لعن الله اليهود والنطار يستقدوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه كشي أن يستخدم السجداء أخرجه البخاري ومسلم نعم ذكنا أضل الأمر في بيت عائشة وكان بيت عائشة ملاصقا للمسجد من الجهة الشرقية ومضت السنوات والناس يذكرون والصحابة يوسعون المسجد من جميع الجهات إلا من جهة القبر وسعوه من جهة القرب والشمال والجنوب إلا الجهة الشرقية فلم يوسعوه منها لأن القبر يخذهم عن ذلك حتى جاءت سنة 88 للهجرة اي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع وسبعين سنة وبعدما مات عامل في الصحابة الذين كانوا في المدينة فامر الخليفة الوليد ابن عبد الملك بهجم المسجد النبوي لتوفعته وامر بتوفعته من جميع الجهات. وأمر أن تضار جميع سجر أجوال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل توسيع المسجد عندها وسع من الجهة الشرقية من جهة بيت عائشة وأدخل فيه سجرة عائشة حضي الله عنها فصار القبر بذلك منافقا للمسجد فهذه شخصة القبر والمسجد إذا لا يخش لأحد أبدا أن يحتج بما وضعه بعد صحة رضي الله عنهم، لأنه مخالف للأحاديث الثابتة، وما فهمه سلف الأمة، وقد أخطأ الولي عبد الملك الله عنه بإدخاله قدرة عائشة رضي الله عنها في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساجد على القبور، وكان الأصل أن يوسع المسجد من جميع الجهات دون أن يتعرض الجهة التي فيها بيت عائشة رضي الله عنها. فأقول للمتعلقين للمقبولين يا قومنا أجبوا داعي الله وآمنوا به بالله عليكم من تعلمون أن الثلاث الصالحين كانوا يتوسلون بضريح ومطعم ويغفلون عن الملك العناب وهل تعلمون أن واحدا منهم وطف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو وطف عند قبر أحد من أصحابه أو من آه بيته يسأله غضاء حاجة من الحاجات أو كثير كوبة من الكربات انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في آهد العظرة رضي الله عنه في المدينة النبوية لما انقطع البطر وشكوا ذلك الى عمر بن القطار خرج بهم ثم صلى صلاة الاستسقاء ثم رفع إليه الى الله داعيه مستهلا باكيه وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توصلنا بدعاء نبينا لما فأكفتنا اللهم وإنا نتوسل بليه بدعاء عمل نبيك صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى العباس رضي الله عنه وقال قم يا عباس فادغى الله ان يستينا فقام العباس رضي الله عنه ودع الله تعالى وامل الناس على دعائه وبكوا وابتهلوا حتى اجتمع فوقهم السحاب وانظروا في اضطحاب الكرام، فهم الله اكثر منا مجهة. واعظم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بما نزلته له والكروبات. ما بهض قبل نبيه صلى الله عليه وسلم. دل ولا قال يا رسول الله اشبع لنا عند الله. فهم يعلمون ان دعاء الامرات لا يجوز وان كان الامرات انبياء الخليل. فآهم. ثم آهم. في مساقين اليوم يزعمون على عظام ورفات يلتمسون منها المغفرة والرحمة يا قوما أيحكم هل تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن إقامة الصور والتماثيل نهى عنها عبثا ولعبا ام أنه قاطع أن تعيد للمسلمين جاهليتهم الاولى بعبادة الصور والتماثيل واي فرق بين من يعبد الصور والتماثيل وبين من يعبد الأضرحة والفضوى؟ فهذه صور من صور الشرك ومن وسائل الشرك الحلق بغير الله فلا يجوز الحلف بالكعلة ولا بالأمان ولا بالشعر ولا بحياة لا ولا بجاه النبي ولا بجاه الولي كل ذلك حرام لأن الحلق تعظيم لا يفشر إلا لله وقد روا أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه فرقوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشهد وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلث بالله أو ليصمت فإذا حلف المرء بغير الله وهو يعتقد أن عرمة المحبوب به تعرض الله فهو شرق أكبر وإن اعتقد أن المحبوب به أقل من الله فهو شرق أشهد ومن حلف بغير الله ناحيا فكفارته أن يقول بعد حرج المباشرة لا إلاءها إلا الله كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال بحلقه بالله والعزة فليقل لا إلاءها إلا الله ومن كان الحلف بغير الله يجري على لسانه يجب ان يجاهد نفسه على بركه وكذلك ان يترك جميع الالفاظ التي فيها محرم تقول في بعضهم ما شاء الله وشئسا او دول الله وقلان او يقول ماني اند الله وان أو يقول هذا من بركات الله وبركاتك والشواب ان يقول ما شاء الله ثم وقلان ودول الله ثم وقلان ونحن ذلك ومن وسائل الشرك تعلق الثمائن والحروض والأوراق والحجوب خوفا من العين وغيرها فإذا اعتقد أن هذه مجرد أحباب وطوق لأطعي الظلاء أو دفعن فهذا شرق أصغر أما إن اعتقد فينها إذا حقا وتدفع الظلاء بلحها فهذا شرق أكبر لأنه تعلق بغير الله وجعل لغير الله تطرفا في كون مع الله والتمائن نوعان الاول من القرآن كمن يعلق دماغا او جلدا او قطعة ذهب او يعلق غير ذلك قد كتب عليه ايات من القرآن وهذه لا تجود اولا لانها لم ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها او اذن بزعنها ولانها قد تجر الى تعليق غيرها مما قد كتب فيه غير القرآن والنوع الثاني من السماء من غير القرآن كمن يعلق كيمان او جلدن او يعلف غير ذلك وقد سجد عليه اسماء الجن او رموز السحر وهذا من وسائل الشرك عياذا بالله قال ابو مسعود رضي الله عنه من قطع ذميمه من انسان فكانما اعنق عقده بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعلق فيذه حلقة من شقر يعني من الحديد فقال صلى الله عليه وسلم له ما هذا فقال الرجل هي من الواهرة أي عن في اتقاء للأمراض فقال صلى الله عليه وسلم اندعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي إلا مرضى لو مت وهي عليك ما لحت أبدا ومن الشرك ادعاء علم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريفة قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يمكن لأحد أبدا أبدا أن يعلم الغيب لا ملك المقرف ولا نبي مرسل نعم لا يعلم الغيب إلا الله إلا أن يكون رسولا يوحل الله إليه بشيء من المغيبات كما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمجائد كفر له وزيء من أشراب الساعة ونحو دارس فمن اتعى علم الغيب بأي وسيرة من الوسائل فترى بيتر أو الجنجان أو النظر في النزوم أو الكهانة أو الشيط فهو كاذب كافر ومما يحفظ من المشعودين والزجارين من الاحبار بالمضفوزات او القائبات او الاحبار عن احبار بعض الامراض انما هو يحصل باستخدام الجن والشياطين فلا فهمنا ان عندهم فدرة فائقة على ششر الهي فالاحيانا قد يذهب عيادا بالله بعض جعات الإيمان إلى الملجمين فيخلونهم عن مستقبلهم وعن ثواجهم وهذا حرام ومن اتعاع الغيب أو صدق من يدعي طاوشاقر ومن ذلك اللجوء إلى أبراد الحظ في الزرائج والمتلال أو الاتصال هاتفيا على بعض من يدعي معرفة الغيب أو سؤالهم كل ذلك حرام ومن وسائل الشرك الخشع والجهالة والعراقة وهو من أعظم الزور قال صلى الله عليه وسلم اجتند السبع الموقفات قال وما هي يا رسول الله فقال الإشراك بالله والسحر السحر في استخدام الشياطين والتقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمة الساحر وفي استعاء علم الغيش وهذا كفر الغضلات لذا قال تعالى ولا يسمح الساحر حيث أساء وحكم الساحر القتل كما فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومع الأسف اليوم تشاهل الناس بالسفر بل من الفنون، بل يقيمون للسحرة الحفلاء والمسابقات ويحضرها أناق المتدفدين والمشجعين وهذا من التهارة العقيدة وما أجمل أن يسمع للشاعر ما صنعه أبو ذر للبتاري رضي الله عنه أبو ذر دخل يوما على أحد الفلتاء فرقى بين ايديه شاحرا يلعب بسيء في يده ويخلل الناس انه يقبل على الرجل فيقفع رأسه ثم يعيده جاء ابو بطر من اليوم التالي وقد هدس رجاءه وقبض معه حيثان ثم دخل على السيطة فلما بدأ ذلك الساحر يلعب بالسيس ويصحر امام الناس والناس بعجبين واعجاب خرب منه ابو ذر ثم اخرج سيفه فجأة ورفعه ثم هوه على ركب من الساحر فاطهر وفقط الساحر فريعا ثم ثبت اليه ابو ذر وقال احني افسك احجي البتكاء كتب في قوزة التطيع اما قال ابو ذر السميع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج السائر برضا بالسيب وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتى جاهلا وصدقه بما يقول وقد شفر لما قمدنا على محمد صلى الله عليه وسلم ومما يجب التنبخ له ان الششرة والغمان يقمرون احيانا بمظهر الخالقين ويقمرون المرضى بالتأكيد غير الله بان ينفحوا خروفا خفته كذا او كذا او ينفحوا دجاجة واحيانا يكتبون لهم الثلاث مشيكية والتعاون الشيطانية لسفة شروط يعنيونها في رقابهم او لضعونها في بلوتهم وفعرهم يظهر بمظهر الولي أجهد له الطوارئ وكرامات كان يضرب نفسه بالسلاح او لضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه إلى غير ذلك من الشعبات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجريه الشيطان على عميهم وشياطينهم تفر عندنا في الله كما ذكر أحدهم انه خاصر يوما الى احد الدول، ودخل احد مفارحها ثم اقضى ينظر الى ما يسمى بالشيء قال وبينما لعمل ننظر الى دلعاق المتنمع فاذا بامرأة تأتي ثم تمشي على حبل بفدرة عجيبة ثم قفزت فجأة على الجدار ومشت عليه كما تنشي البعوضة والناس قد اخذهم منها عجب كل مأتد فقلت في نكشي لا يمكن يؤيتون ما تتعبه حركات أهدوانية تتطبت عليها ثم قال قلت بمفسي صحيح أنا عاصم لكنني موحد لا أرضى بالمثل هذا فتحيزي ماذا أتعلي تذكر أني حضرت خطبة تجنعة عن السفل والسحرة وكان منها ذكروا خطير أن السحرة يستعملون الشياطين وأن الشياطين يصل سيدها وتقنى قوتها إذا ذكر الله قال فقمتم على تشيدي ومضيت أمس مثلها إلى فجد المسرح والناس تقول معجبين ويظنني بفضل إعجابي أختلف من الساكرة فلما وصلت إلى المسرح وصلت قريبا من هذه الساكرة وجهت نظري إليها ثم قرأت آية الكرسي فما كنت أسم كراءة آية حتى بدأت تضطرب والله ما ختمت الآية إلا وقعت على الأرض وأخرت تنتفر وقام الناس وفجعوا وحمدها للمستشفى الله إذ قال إن جيد الشيطان كان ضعلكا وقال ومكر الله والله خير الماكرين ومن وسائل الشرك تعظيم التماثيل والنصب التبثارية والثماثيل جمعة الثالث وهو الشورب المجسمة على شكل إنسان أو شموان والبحر التلسارية تماثيل يقيمونها على صور الجعماء والعظماء وينصبونها في الميادين والحدائق ومحرها وما وقع الشرك في الأرض إلا بسبب هذه التماثيل أما ترى قوم نوح عليه السلام لما صنعوا ثماثيل لرجال منهم لم ينضي عليهم ثمن حتى عبدوهم من دون الله لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الثماثيل والصور لأنها وسيلة من وسائل الشرك بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأمر بطمس الصور وأكبر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ومن وسائل الشرك التوصل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بدواب المحنوحين أو حقه فلا يجوز أي قلة دعائه اللهم إني أسألك بجاه نبي أو بحق قلا أو بروح الميت قلا كل هذا لا يجوز، أما التوسل الجائز هو إلى الله بأسمائه وصفاده فيقول يا رحيم ارحمني يا غفور اذب لي وكذلك التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحات شاءل يقول اللهم بإيماني بك وتصديقي لرسلك أذرني جنبتك وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء لأن نطلب من عبد صالح حي أن حي يدعو الله له فإن فإن دعاء المسلم لأخيه المسلم بغفر الغيب مستجاب أما طلب الدعاء من صالح ميت في قبره فلا يدود وكل ما سبقه هو من حقوق الله على الثالث لا يجوز صبقه لغير الله تعالى حددا ومن الإيمان بالله أيضا اعتصاد أن الله رب كل شيء وأنه مستحق للإبادة وده الأسماء الزفنة وكفات الله كما قال جل وعلا ليس شريف له شيء وهو الزمير البطير واعتقاد أنه جل وعلا يتكلم مدى شاء بما شاء كي شاء وأنه عاني على طلقه بذاره نستمع على عرشه يعلم أحوال خلقه ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قال تعالى وذوه يوم إذن ناظرة إلى ربنا ناظرة وكذلك الإيمان بالفائفة والإيمان بالخصوص والقرآن أنزله الله على محمد والتوراق انزلت على موسى والإنجيل انزل على عيسى والزبور على داود عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وكل هذه الكتب كلام الله تعالى وكذلك الإيمان بالأنبياء عليهم السلام وهم كثير منهم الأحفر من الله بسمه ومنهم من المخدر من الله به قال تعالى ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم قصص عليه وكذلك الإيمان باليوم الآخر نؤمن أولا بعذاب الخطر ونعيمه وهو ثابت بكتاب والسنة قال تعالى وحاق بها لدرعون شوء عذابه النار يعرضون عليها ضدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة رعونا شد العذاب وقال تعالى عن المنافقين سنعذبهم مضغتين ثم يرزمون إلى عذاب عظيم قال بمسعود رضي الله عنه العذاب الأول في الدنيا والثاني عذاب في القبر ثم يردون الى عذاب العظيم في النار اما الاحاديث في اثبات عذاب القبر ونعيمة فهي أثيرة فلقد خرح ابن القيم وغيره اندهاب توافرة وتشن بأكثر من خمسين حديثا في ذلك منها ماكو الحريحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يستكر من البول وأما الآخر فكان يمشي في النبيمة ومنها في الحيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعود بك من عذاب القبر ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث وأحياء الموتى في المنصف في الصور فيقومون في شقاة عراة غرنا أي غير مخزونين كما قال تعالى ثم <تصفيق> إنكم بعد ذلك لنيتوا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون والإيمان بالحساب والزكاة والجنة والنار واجب وفي ذلك تؤمنوا بأشراف الساعة الصغرى والخبرى تخرج الزجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطرع الشمس من مغربها وخروج ذات بسر من موضعها إلى غير ذلك وكذلك تؤمن بالشفاعة والحوض والميزال ورقية الله تعالى وغير ذلك من أمور الآفرة ومن الإيمان أيضا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وأنه مقدر ومكتوب من الله تعالى ومما يفتح الإيمان والاستهزاء بالتي فهو ردة عن الإسلام قال تعالى, تعالى. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستاذئون لا تعتبروا قد شفرتم بعد إيمانكم ومثل هذا ما يقوله بعض المتفيهين أنهم يقولون إن الإسلام القديم لا يصلط لعقلنا أو إنه تأخر رفعية أو يقولون إن القوانين الوضعية أحسن من الإسلام وهذا كله ردة عن الإسلام ومن أكبر القوائح والإيمان الحكم بغير ما أنزل الله فمن مختبر الإيمان في الله الحكم بشرعه في الأقوال والأسعار والأسومات والأموال وفي سائر الحقوق قال الله تعالى ومن لم نحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلا بد من الحكم بما أنزل الله في كل شيء في البيت والفراس والسلطة والثناء وفي غيرها وليس في أحكام القرار والزوان والأحوال الشرسية فقط بل من شرع قوالين للناس وتعم أن هذه القوانين أنشف وأفضل من حكم الله فهو كافر قال الله تعالى أن لهم تؤكرا من الذين ما لم يأذن به الله الصحيح أنه لما أنزل الله تعالى قوله اتفذوا أحبارهم وربانه أربابا من دونها قال علي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأها قال يا رسول الله لسنا نعبدهم فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحلمون لكم ما حرم الله فتحلمونه ويحرمون ما أحل الله فتحلمونه قال بلى فقال صلى الله عليه وسلم فكذف عزادتهم ومن القوال حق الإيمان موالاة الكبطة أو معاذاة المؤمنين ولا شك أنه يجب على المسلمين أن يحقروا موادة الكبطة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا عدوني وعنوكم أولياء تلقون إليهم بالموسة وقد كفروا بما جاءت من الحق بل الآيات كلها تدل على كفرهم بالله وعلى كيفهم للإسلام وأهله ومن صور موالاة بعض المسلمين اليوم للكافرين مخالطتهم ومواجرتهم من غير قصد دعوة أو مساجرتهم في الكناب أو السفر إليهم من غير برورة أو بهم في اللباس أو المظهر أو طريبة الحياة أو التكلم بلغتهم من غير حاجة ومن أكبر القوالح الإيمان تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو شبهم أو تنقص أهل بيته الكرام تنقص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا نغلو في حب أحد منهم لا في علي رضي الله عنه ولا في غيره ولا نتبرع من أحد منهم فلنبجب من يبجبهم ولا نبجرهم إلا بخير ومذهب أهل الزنة والجماعة فيما حدث بينهم من خلافات أو حروب الإنتاج والشكول عن ذلك كله هم بشر يخطئون ويصيبون وكما عفض الله صيوبنا عن الذكور في ذلك الفتم ألا فلنعق منها ألسنتنا ونقول هم بشر لهم رب يجمعهم يوم القيامة ويحفو بينهم ونثبت القلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تصديرا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم جميعا ومن الطوالح الإيمان مستحدثه بعض المسلمين بانتجاع يزعمون أنها تقربهم في الله الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام او الاحتفال بمولد غيره من الاولياء والصالحين وهذا كله من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وقد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعدد بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وقال تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأثنمت عليكم نعمتي ورضيق لكم الإسلام بإنها نعم أتمر الله لنا الدين ولو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله نبينه الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة بل قد خطح الغلماء بإنشار الموارد خاصة إذا وضع فيها غلوة في النبي عليه الصلاة والسلام أو احتراط بين النساء والرجال أو احتعمال لآلات الملاهي بل قد يقع فيها الشب الأكبر ببعاء النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله أو لاستقاط به وطلبه المدد أو اعتقاد أنه يعلم الغير ونحو ذلك من الأمور الكبرية كما يردد بعضهم قول البصيري يا أسرم القلق ما من ألود به شوات عند حدود الحادث العمري إن لم تكن آخذا يوم المعاد يلي صفحا وإلى فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وطرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومثل هذه الأوصار من حلم البيض والمغفرة فيهما القيامة والتحكم الدكتور والآخرة لا تقل إلا لمن بيته ملكوت السنوات والأرض جل جلاله وهذه تقع كثيرا في لإحتفاله لمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره من الأولياء فإن إن هذه المغاردة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ تبهيرته قلنا هذا كلام حسن ولكن يمكن أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشيرته بالغير تحديد موعد معين كل سنة يذكر على المنابر أو في المحاضرات أو المجالس العامة وغيرها وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فبحثنا في القرآن فلن نجد أن الله أمرنا في الموارد بل يؤذر أن الدين كامل وبحثنا في الحنة نجد فيها أسله صلى الله عليه وسلم تعالى ولا أمره ولا فعله أصحابه ولينبغي للعاقل أن ينفر بكثرة من يسعلك من الناس قال تعالى وَإِن تُطِعْ أَكْرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِنُّكَ ومن العشاء أن بعض الناس يجتهد في حضور الاحتفالات الدينية ويتخلف عن الجمع والجماعات وبعضهم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولدة وجد يقومون مرحبين ونعلم جميعا أنه لا يتم إيمان عبد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يعظمه ومن تعظيمه وجوقيره اتفاده إماما نسبوعا فلا نتجاوز ما شرعه من العبادات ومن بدء الصاغرة الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم ولم يأمرنا بشيء من ذلك الاحتفال، ومن البدع أيضا الاحتفال بليلة الاشراء والمعراج مع أن الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراض لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في حيرة ولو كبت تعيينها لم يدل تخصيصها بشيء من عبادة أو حزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع لم يحتفلوا بها ولم يقصوها بخير والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالة وأدن فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لبينه لنا ومن الذجاء الاحتفال بليلة المسلم الشعبان وتقصيد يومها بكيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه قال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيطتنا ولا فقهائنا يلسديدون إلى المسلم الشعبان وأخيرا فإن زريمة الكبرى وزاهيها العظمى أن يدرك المرض الصلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم بين الضجل وبين الكبري أو الشرف تركوا الصلاة وصح عن جسد المذيج عن عبد الله بن عن أبي بريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كبط غير الصلاة ومن أكبر المعاصي ندعو الزكام فهيضم كل الثالث من أركان الإسلام روى البطاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي ذكاته مستن له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيب كان يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني بشستيه عند فقت ثم يقول انا مالا أنا مارك، أنا كندة. ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وَلَا يَحْصَدَنَّ النَّاسُ يَبْطِلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ طَوْلٍ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ يَطْوَوَقُونَ مَا بَدِمُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخِتَامًا أقول للجميع المسلمين والنسرين: يَا أَوْلَاءَ أَجِبُوا دَعِي يغطر لكم من ذنوبكم ويجركم من عدال أليم والله أمي لكم ناصح والحق قد تبين والدين واحد لا يتعدد والله قرض صمد لا يرضى إلي مش أحد ولا تكن من أولئك الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمنا وإنا على آكارهم مقتدون فَالْقُلْ إِنَّا مُوَحِدُونَ طَاطِعُونَ مُتَّبِعُونَ وَلَا تَخْفَرَّ بِكْثَرَةِ من يَذْبَحُ عِنْ لَقُضُورَ او مُشِرِكُ بِاللَّهِ عندها ولا وَلَا تَخْفُرْكَ كَثْرَةُ الْأَحَاجِ وَالْجِطَطِ الَّذِينَ يُنْفِدُهَا هَؤلاءِ عَنْ مَقْبُولِيهِمْ وانظروا إلى أبي طالب عم النبي صلاة كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ومع ذلك لما نات جاكرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أنزل الله تعالى قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بل انظر إلى محطم الأخلام وبان البيت الحرام إبراهيم مع السلام الذي بكلية مولاه وعذب في الله لا يستطيع يوم القيامة أن يمتع أباه لأن أباه مات مشركا بالله فتنبه لهذا كله وفتبثره يوم يفر المرض من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئ بشأن يغني وتذكر يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من آت الله لقلب سليم وكن رجاعا إلى الحق ناصحا غيرك داعيا إلى التوحيد. أسأل الله تعالى للجميع جد ورشاد، والله تعالى عنده وأسمه أعلم، الله وسلم وبارك على رسول الله.